وكل محدثه البدعه وكل ملاطه النظاره وكل دلاله النهار اخواني الأحبة، كنا عند قوله سبحانه في سوره الليل ان علينا للهدى وإن لنا للآخرة ودولة فأنظرتك النار انت لا يصلاها إلا لشقا الذي كذب وتولى وسيجنّل على تقع الذي يؤتي ماله يلّ زكّى وما لأحد عندهم نعمة تجزى إلا الزراء وده ربه لعبا ولا سوف يرباه. اللهم اجعلني من الذين من لما بين الحق سبحانه وتعالى أنه ييسر لليسرى من أعطى وسأله وسجد للسمنة. وبين كذلك أنه ييسر من من بخل والسولى وكذب بالحسنة أخذ يبين هنا سبحانك بل أوجب على نفسه سبحانه ولا إله إلاه تفضلا منه وتكرما أنه ألزم على نفسه أن يبين الطريق الموصل إلى ديننا ان علينا للهدى وهذا الطريق او هذه الطريقه الميسره او الموصله الى اليسرى هي طريق الاسلام هي التي ارسل بها رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانزل بها كتابه بل قبل هذا اعطانا القدره على التعرف على هذه الطريق، واعطانا الفتره التي توافد هذا الطريق فعلينا اخواني ان نكون ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى حتى يجازينا الله سبحانه وتعالى بان ييسر لنا اليسرى ان علينا للهدى الهداية اخواني الكرام تنقسم إلى خمسة أخطاء هداية الإلهام وهذه ليست خاصة بالإنسان بل سؤطة للانسان والحياة الإنسان منذ يخلق ما زال في المهد إذا جاء التقم السجن الثد دون أن يرشد أو يعلم إلهام من الله بل الولد الصغير ولد المعد الجدي الصغير أو ولد البقرة حينما يسقط من بطنها طورا ينهب ويبحث عن الثدي من الذي علمه؟ من الذي أرشده؟ انه الذي حضر فهدى اهذه هدايه هدايه و سبحان الله من اراد ان يعلم الكثير عن هذا المعنى فعليه بمملكه النحل اهذه المملكه اخواني سبحان الله قد الف عنها العلماء كتب كتبا كثيره فتحدث عن المملكه مملكه النحل كيف تتخاطب كيف عندها لغة تخاطب وكيف سبع كيف تبني وكيف تحرط هناك حراس وهناك البناؤون وهناك،, وهناك،, وهناك من يبعث عن المرح ويأتي ليخبر الخليل بوسطة الراس يعطي الاستجاة والمسافه وأوحى ربك إلى الناح إذن هذه هداية من رب العزه وقد اخبرنا سبحانه وتعالى عن النمل قالت نملة يا ايها النمل هذه مملكه قالت الرئيسه للرعيه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون من قال لها هذا سليمان وهذه جنوده وعنهم شعور او لا شعور لهم من قال له لا اله انه اله من الله والمهدد ايضا لما تفقد سليمان وقال ما لي لا الهدد ام كان من الرائبين ثم هدد وقال لو عذبنه وعذاب شديدا او لالبحنا لا او لا ياتيني بسلطان الهديد بحجة تثبت له انه غير مفرد فما لبت ان جاء الهدي وقال مخاطبا لسليمان احبت مما لم تحب فيه انت من سبع مملكة بندن يكين ما هو قال اني وجدت امراه لكم و اوتيت كل شيء مما تتفرقون من لك و لها عرش عظيم وجدتها و قومها منحرفين عن الخالق المستقيم يعبدون الشمس من دون الله و زين لهم الشيطان اعمالهم انظر الى هذه العقيده الصحيحه عقيدة الهدب والله ما عند حتى الكثير من علمائنا ما عنده هذه العقيدة عقيدة الهدب وجدتها وقومها يشددون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدرهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا لا لله ثم ذكر الدليل لما تجب العبادة لله الذي يخرج الخلق من السماوات والارض ويعلم ما يسرون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العظيم انظر الى عقيده التوحيد التي ينبغي بل يجب ان ناخذها من هده وهل هذه الكذره لهم هذه لهم هذه العقيده او هذا الهدى الذي يخاطب سليمان والله ما ولا شك أن كل الهدى هكذا وأنا قصدلك في درس سابق الجوف في عباده وطاعه الله وإني شيء لا يسمح به الحمد يجد لهم من في السنوات ومن والشمس والقمر موجود إياه كل شيء لله المتمرد والتاغي والمنحرف والمفسد والفاسد من هو هو هذا الإنسان العادي. إذا الإخوان هذه هداية إلهام والهداية الثانية هداية الجوارح فالله سبحانه وتعالى أعطى للجوارح هدايه حسنة فأنا قلت لكم حينما يخرج الولد من بطن أمي دون أن يرشد أو يعلم يمسك الثدي بفمه لا برأسه ولا بدوره ويمشي على رجليه الى الامام ما يمشي الى الخلف، ولا الى يمنا ولا يسرع بل يمشي الى الامام من على الارضه من هدى هذه الجوارح وأن يأخذ الشيء بيده لا بثمينه هذا الهام من الله وهذه هدايه الجوارح من الله عز وجل كذا بقيت نسيت أن أذكر لكم سبحان الله في باب الهداية للأمين والله ما قرات أن هناك طيور خاصة صبيب وتفرخ في مكان كذا وتذهب ثم لما تفقس يعني في مكان في هناك سبحان الله يواكبوا فرقها ورودها عندما تفرخ تسافر الطريق. مسافة مئات والآلاف من ترات بل أكثر من من مما قرأ شونا بعض السمك يأتي من أمريكا ويبيض في أسراليا في بحار أسراليا يبيض ويضع ويضع البيض هناك حينما تتكون هذه البيض أفراقا تسافر في نفس الطريق وإلى نفس المكان الذي جاء منها أبوها من الذي دلها؟ من الذي ألهمها؟ إنه خالقها ثم قلنا الهداية الهامية وهداية الجوارح ثم هداية العقل سبحان الله اعطى الله للانسان عقلا خصه من دون سائر كائنات الحياة وكان هذا العقل هو مناط التكليف من رب العزة وهو مناط التخاطب بينه وبين ربه سبحانه وخالقه هذا العقل سبحان الله اعطاه الله يطوع الحضارات ويفكر في الماضي البعيد ويفكر في المستقبل اللانهائي ويفكر في الكون بعفويه وشهديه أليس كذلك هل هذا لغه الانسان لا ثم هدايه المعونه والتوفيق للسير في طريق الخير وللسير في طريق السعاده الابديه وهذه الهدايه هي اهم ما يحتاجه الانسان ولا يستقل ابدا بادراكها والحصول عليها الا بتوفيق من ربه وخالقه ولذا امرنا سبحانه وتعالى في القران الكريم ان نطلبها منه دون سواه فقال في الفاتحه التي اوجب الله علينا ان نقرأها سبع عشرة, مر عشرة مره في اليوم هذا واجب بل هذا واجب في كلها لا تصح صلاه ولا صلاه جنة الا بقراءه هذه الفاتحه وأهم فيها اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم اعن يا رب ووفقنا واشرح صدرنا للاذلال ووفقنا للايمان حبب الينا هذا الدين وحبب الينا يا رب طاعتك اننا اخوان في حاجه الى الله اننا فقراء فقرا كليا الى الله والله غنيا ونحن فقراء اولا الى اراده لاتباعه ظاهرنا وباطننا، وفقراء كذلك إلى أن يمنحنا خضرة على ذلك بأقوالنا وأعمالنا وجداننا، وإننا كذلك فقراء وفي حاجة إلى أن يديم لنا هذا الطريق وأن يثبتنا عليه حتى نلقى. اذن الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضاره لهم وهم النصارى لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نطلبه بان يجنبنا الطريقين الطريق اليهوديه وطريق الاسلاميه لماذا لان الله علم منا ان خسارنا وشقاء الامه وانتقال دينها سيكون عن اتباع الطريقين طريق اليهودية وطريق النظرمية ألا يعلم من خلاص، فالله يعلم بقيت لنا هداية واحدة وهي الخامسة الهداية الخامسة معناها الإرشاد والبيان، وهذه أعطاها سبحانه وتعالى لرسله والدعاة الصالحين فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم ما لم تهدي اي لتبين وترشد الناس الى الطريق الصحيح وقال ايضا سبحانه واما ثمود فهديناهم فاستحربوا الانهار العليا اي بينا لهم النجدين وبينا لهم الطريقين فخساروا طريق الضلال وطريق الكفر والشرك وعصر النصران نعم هذه الايه التي نحن فيها تحتمل المعنيين قال سبحانه إن علينا للهدى اي اوجبنا على الله لا يجب عليه شيء الله سبحانه وتعالى نحن العبيد وهو السيد نحن الفقراء وهو الغني نحن الضعفاء وهو القدير على كل شيء نحن العبيد وهو السيد وهو المالك ونحن المملكون لا يجب عليه شيء ولكن تفضل منه كما قلنا قال اوجلنا على انفسنا ان نبين لكم طريق الهداية وطريق الصلاه ان علينا للهدى اي بيان ان نبين لكم طريق الكفر وطريق الايمان طريق الصدق وطريق الكذب طريق الاخلاص وطريق الشرك طريق النفاق وطريق الاخلاص طريق الطاعه وطريق المعصيه الحلال من الحرام. بين لنا كل شيء فارسل لنا الرسول وانزل لنا الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعده بين لنا كل شيء بين لنا كل شيء لنا الطريق واضح لنا ما في احد يستطيع ان يقول والله ما عرفنا ما عرفنا الحق من الباطل ما عرفنا من هو على الهدى من هو على الضرار ما عرفنا من هو على الرشد من هو على الغيب ممكن يقول احدنا هال... هذا تركتكم يقول سيدنا رسول الله لا. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ما فيها زر الله ما فيها عجائز ومنعطفات ومنعرجات لا طريق مستقيم وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل الندى العام ما عليه هو ولا تتزعما مدعو الكبير والصغير العظيم والحقير ساكن عمارات وساكن الكره الذكر والانثى الكل مدعون الى هذا الطريق ان علينا للهدى هذا معنى اول من معاني الخمس الذي تقدم فيما معنى الهدى المعنى الثاني إن علينا للهدى وهنا حفظ ما مع قبضه أي والإطلاع فالهدى بأيدينا والإطلاع بأيدينا يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو قد بين سبحانه عليه الصوري يعني سبحان الله ليه يعظمنا؟ لا بين لمن يهدي وبين لمن يضل لمن سهد يا رب قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان وانك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اذا بذلت الجهد في الحث على السير الى الله اذا انت اجتهدت وتطلعت لان تكون عبدا لله الله فتح لك الطريق اذا انت تعطشت على عباده الله وعلى الاتصال بالله خذف سبحانه وتعالى مؤمن في قلبه والله إيه. إن الله لهذه الذين آمانوا وإن الله لهذه الذين آمانوا إلى الثلاث بالصحيح وقيوم في الله يحفظ الله بيّدني بني أدي ولدان ووبين لِمَا ما يضل فقال سبحانه الله بما قال ان الله لا يهدي من هو مشرف كذاب ان الله لا يهدي من هو مشرف مرسال ان الله لا يهدي قول الفاسق ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لئن اتانا من فضله لتتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاه من فضله بطنوا به وتولوا وهم معرضون اشكى العقاب فاعقبهم نفاقا في قلوبهم اليك يقول لهم الله بما الذين كفروا سواء عليهم أن أعذرتهم أم لا يؤمنون ما يا رب قال ختم الله على قلوبهم وعلى سنينهم وعلى أخرهم ما يفكرون في دين ما يرون آياتنا ما يسمعون كلام الله بالأمس القريب الآن صلينا الظهر يعني مما يفكرون صلينا الظهر وقال المؤذن الصلاة على الجنازة يا الحمد لله فالإمام أخذ أن يبين كيف الصلاة كيف يصلي على الميت وأعطى كليما وقع الحمد لله على مصير الجزاء وأن الموت أكبر واعد كلمة قصيرة وإذا ببرجة تقوم من بعضهم نحن ما جئنا لنصنع الوعى ظل لنصر وقامت دجله واحد هناك وواحد هناك ما جئ لنصر ترى انها الخساره هي النجاه خدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ان شاء الله والله لو كان هناك مين ولو كان هناك مسرحية لجلس الساعة والساعتين ولكن ليسمع قال الله قال رسول الله والله إذا يسمع ما عنده خذ يسمع اللهم دين الشريحي كيانا اذا هنا نعم اخر من الايه ان علينا للهدى فان الله يقول ما اراد الوصول الينا لينعم بنعيمنا وبالنظر الى وجهنا والسكن في جوارنا ولينال رضانا فعليه الهدى قل إن الهدى هدى الله إن علينا للهدى. الهدى إذا أردت أن تصلك طريق الهدى أو أردت أن تصل إلى الله فعليك الهدى وعلى الله وعلى الله نصدق السبيل اذا اردت الوصول الى السعاده الابديه فعليك ان تمر على طريق الله هذا صراط علي مستقيم ان علينا للهدى والهدى هو ما جاء به كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم اذن اعلى الغايات واعظم ما يهدف اليه الانسان ويجري عليه هو الوصول الى الله الوصول الى الله فرق إلى الله هذه اعلى الغايات وأقرب الطرق للوصول الى الله هو الهدى هذا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ثم هذه الثانيه الثالثه يجب توحيد الطريق الطرق كثيره ان حسب تو الطريق اليهوديه والطريق النصرانيه واليهوديه طرق والنصرانيه طرق هل ان اليهوديه طرق واحد الشيء وش حال ان نظاره دين المسيحي وش حال فرقت هذه الامه لا تذهب الطريق واحد الذي وصل الى الله سوحيد هذا الطريق ما هو ما انا عليكم سيدنا رسول الله ما انا عليه واصحاب الله الطرق الصوفية الكزر الطرق العلمانية لا حد لها الاحد الطريق الليبراليه الطريق الديمقراطيه الطريق القوميه الطريق سبحان الله طرق كثيره وكثيره وكثيره لا بد من انتوحيد الطريق الا وهو طريق الله هو الوصول الى الله ولا بد من توحيد الغايه الغايه هو الله والوصول الى الله لان غايات الناس كثيره فينا من يريد عمار فينا من يريد سياء فينا من يريد مزرعه فينا من يريد وظيفه فينا من يريد سلطه وظيفه كلا فالاهداف كثيره ولا هدف واحد والطريق الواحد الموصل الى الله او الغايه التي ينبغي ان نصل اليها ما هي, هي الوصول الى الله وهذه كلها ينبغي ان نصبها في بثقه دين الله وان نصبغها بلا اله الا الله محمد رسول الله فالعمارة يجب ان نطلبها مسلمه والمرأة يجب ان نتزوج بها وهي مسلمه تعاليكم والدرهم لا ناقومه ولا نروجه الا تحت رايه لا اله الا الله نعمل ماله الصالح سبحان الله الدرهم صالح نعم في صالح وفي طالح لا تعجبك اموالهم الاموال الكافيه اموال الربا اموال الخمر اموال المقدرات الأموال اموال الدعاره اموال السينما اموال طلب أموال اموال لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعدل هم بها اذا توحيد الله. هذا الناجي الله وغايتنا هو الله سبحانه وتعالى ان نال رضاك ان نتمتع بالنظر إلى وجهك وهكذا نطلب من الحضاره كما قلت سابقا من الحضاره كلها ان تؤمن وان تدخل تحت رايتي لا اله الا الله محمد رسول الله حتى تسلم ذوك ما قلنا وقلبوا إذا لم يسلم ضع اغسل الفاسد ليفسد أولادي وبناتي وزوجة فيه ازدخل شيخان بربيتك العجل من كل يفسدهم كل بالليالي ازدخلت واحد يقول لسلاتك أنه المدهن أخبي كذا مكادرة وحميزه هذا الأجل هذا الانسان بعدني اعوذ بالله لا اله الا الله ما عرفنا طريقنا الى الله لعلك اذا أربعة اشهر ما من سائل اخواني اعلى الغايات هو الوصول الى الله واقرب طريق هو طريق الهدى هدى الله ولا بد من توحيد الطريق ولا بد من توحيد الغاية هذه اربع عمائس مهمه عمائس البلاء والسعاده والجمال ان علينا للهدى ثم ننتقم لحضراتكم الى الفقره الثانيه من كلام ربنا وكلام ربنا حنان يحمل كنوز من المعاني جواهر ونتائج في طيبه لأنه كلام خالقنا إن علينا للهدى ثم قال وإن لنا للاحية لا رجولة <تصفيق> كأنه يقول بعد ما بين لنا الطريقين كأنه يقول من ضل وانحرف عن طريقنا واختار الشيطان على الرحمن هذا ما يدرنا يدر الله لا شكرتم لا أزيد النبوءة، ولا كفرتم إن عذابك شديد. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل علينا الله ملكها ليش غني؟ لأن الأولى له والثانية له. الدنيا هو مالكها والآخرة هو مالك فهو ملك الدين وملك الدنيا وإن لنا للاخره والدين الذي ضل ضل لنفسه واللي اهتدى اهتدى لنفسه أما الله غني عن كل ما لو أن أولكم تنسل نهر رسول الله إصباركم لو أن أولكم وآخرة وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قبل رجل واحد ما لقط ذلك منه في ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اذق قلب رجل واحد ما زاد ذلك منه في شيئا انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليحمد الله لذا الله اعني شرع لنا الشرائع ارسل لنا الرشد و انزلنا الجزر ليش ليكرمنا ليسعدنا ليعلي قدرنا لإكمالنا لنظر نحن أما هو سبحانه لا حاجة له في طاعتنا ولا بطره معاقنا كلامنا نعم هذه واحدة ثم يقول أيضا إن لنا لدى آخرة الدنيا والآخرة كلاهما لله فهو يعطي من شاء من الضرية ويمنع من شاء من الضلال لان الاولى له والاخره له فمن اراد الدنيا فليطلبها من الله ومن اراد الاخره فليطلبها من الله ومن ارادهما معا فليطلبهما من الله فليطلبهما من الله ان لنا الا الاخره فمن طلب الدنيا او الاخره غيره. فقد ضل سواء السبيل وثم هو سبحانه بالسياق السابق فأنا من اتى وصق إلى آخره كأنه يحسن على أن نطلب الآخرة وأن لا نطلب الدنيا وحدها فنقض له مجمع لأننا نطلب الآخرة نطلب المسجد وصل من ضمن مركبة صليم وجد الحيبين لا لا ابدا بل سبحان نقطع هذه الحياه الدنيا كلها للا اله الا الله محمد رسول الله كلها ان ندعو الكره الارضيه كلها للا اله الا الله ونركز عليها لا اله الا الله فالسياره نريدها مسلمه والشارع نريده مسلمه والمدرسه نريدها مسلمه والمحكمة والوزاره نريد أؤلاء تحت لا إلى حد الله محمد رسول الله كذا جنال وحتى السين من مسلمه مسلمة والسين من المسلم والمرأة مسلمة والولد المسلم والمجتمع المسلم والأمة الآخرين عرفتم كيه؟ هذا معناه من ذا ومن كانت همته الدنيا فقط ما يريد الآخرة يقول فيها رب العزة من كان يريد العاجلة ما هي العاجلة العاجلة هي الزائلة هي المتناسقة هي الزاهره هي الفانية عاجلة من كان يريد العاجله فقط يريد الدنيا يريد المال يريد الوظيفة الله ما فيه الآخرة ما فيه بحسين. يريد المال من اي مكان ام حلال ام حرام يريد الصناعه مصنعه من اي مكان بالربا ولا غير يريد فيك يريد ويريد ويريد من الدنيا من كان يريد العاجلة لا يقدرها لاوامر الله من كان يريد العاجلة قال الله عجلنا له هو نفس عبدي أرسل الله يعطيه أرسل الآخر يعطيه أرسل الدنيا يعطيه هو نجم في آثار لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا كما يشاء هو لا كم واحد يريد ويريد ويريد ولذي ثمن ما يريد لا يتمكن إلا النار من كان يريد العجلة حجنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء ثم قال لمن يريد إشارة إلى انه إذا كان هو يريد ولذي صنع ما رده ما ربعه والله ما يريده بحل المسلوك اليودي لا الدنيا الاخر لمن يريد ثم النهاية جعلنا له جهنم لان الله اعطاه وعطاه وعطاه ما حدث وما اعترد به وما رجع له وما عبده وما اطاعه اشجر له جهنم يسلاح والحاف فيها مذمومه مذموره مقضيه مفتوحه الكل يلع عرفتيه مقله العند وتذم وتخفي فلو من أراد ومن اراد الاخره نقول الاخوان إخواني ومن اراد الاخره أنا ازمر يعني الدنيا ويتمتع بها ولكن بخادم عليه للakhir ومن اراد الاخره ثم وزع لها سعيها عمل لها جد واجتهد في طلبها حياته كلها كان يريدها يريدها اخره يريدها في رضى الله وزع لها سعيها ثم وهو بعد ذلك وقبل ذلك مؤمن لان العقل بدون اساس الايمان يثبت على شيء ما يثبت لا بد من أساس الايمانيه قال وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فاولئك الكمام هذه اشاره للبعيد انهم ارصفوا انهم سمعوا بهذا المصدر الشريف ارصفوا وعلموا اولئك كان سعيهم مشكورا الله شكر عمله فأتابه وجداهم بالسعادة الأبدية باليسعى والأعصر من الجنة والأعصر من النار ولا يد من الله قال كننه هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي أصحاب الدنيا من أين أخذوها من الله وأصحاب الاخرات من أين أخذوا ونالوا ما نالوه من الله فلاه. اذن اخواني وان لنا لا اخره ولا وفي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان همه الدنيا شتت الله شمله هذا غرض الدنيا يريد ان ياكل يريد الفلوس يريد الرغاء الحياة الحياه الحياه السعيده فقط الاخره ماضي من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه وكان مثل الملائئ لا يستعذن وكان كما مثل يشرب البحر يشرب من البحر كلما نشرب الا استاذ ايش عرفها في هذه الملائكه وهو فقير ومحتاج لأن لان الذين شنو القينا النفس هو فقر القلب عليه لله ولو كان عنده ثراء تمارا من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا الا ما كتب له ومن كان همه الآخرة همهه إذا الله والجنة من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي اخر وان لنا للاخره والاولى اذن السلطه في الدنيا سلطه من وحكم من في الدنيا من المهيمن في الدنيا والمسيطر في الدنيا الله ومن السلطه في الاخره انها مملكتان انهما مملكتان الله سبحانه وتعالى اذن من اراد ان يفر من قبضته في الدنيا افر يفلت مفلوس نور الدنيا ليه؟ ان لنا وان لنا وفي الاخر من استسلم لقضاء قدسي اثر أكيد. من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشجر نعمائي ورضي بحكمي استخفته صديقا وكتبته مع الصديقين ومن لم يستسلم لقضائي فليخل من أرض وسمائه وليتخذ له ربا سوائه إله عين قالوا الذين يعرفون الذين الذين استقرب من الارض الزنط الدولي عند الارض والبن شادي قال لا تقرب منه تنفذ ما جاء كم مدة؟ آآ مدة كده مدة سنة ولا سنتين سين أخض ما ولكنه ما عنده من اين يشدد فلما قرب الاجل قال أراد ان يوكاده حتى لا مدريكا والأرض فصفر سفر بعيد كانت الهند تستطيع أمريكا وقد حان الاجل هو دخل القار دخل قاراً من الغلام في الخريجة من شدة الساعة وكل الصفر على الصفر هو فعل هكذا لينام قبل الديل الديل إله يا جلد. من الغلام هذا يعني يعني فروا إلى الله كل واحد خاف من شيء يفر منه وإذا خفت من الله ليس فر إلى الله لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك ما ولا منجأ إلا إلا الله إذا لنفر إلى الله باش يشفر الى الله انفر إلى طاعته إلى الايمان به، إلى توحيده، إلى أن نكون نسخاً كتابه، إلى أن نقتدي برسوله. هذا هو الى الله. كلا، وإن لنا للا خلق ولولا القصر أنزل بنار تلظر آل شعر الجهر إلى درسي آخى شعر والله ونطلبنا جميعا لله وحده وعندنا بعض الاسئله قليله ها نجوب عنها ثم نسال انشاء الله ان نقول افضل الجليل في شرعنا في العادة السرية قاعده فقهيه ساعه ولا نقول ان ساعه حرمه الاجتهاد ام مجرد اجتهاد استشهاد مسائل يا اخي الكريم هذه المسألة جاءت نفس إليها في السفر القرآن اهتدى إلها العلماء إلى استنباطها وما طرفنا في التجارب من شيء <تصفيق> وقد يقول قائل ما طرفنا في التجارب من شيء هذا كله في اللحظة. وعلى كل حال هذا هذا هي طولاني كل ما فرضنا في الكتاب جهلي هو عالم القرآن منا ما فرضنا فيه يعني ما من شيء تحتاجه البشرية في سعادتها ويوصلها إلى إلى ربها إلا وقناه الله في هذا الكتاب كذلك هذا الكتاب ناقص بالنسبة لنا. لهجاية الناس لا بل هو كامل ما صرفنا به شيء تحتوجه من جليل ما شيء ينبلغ إلى الله ويوصل إلى الله إلا وقضي الله لنا إما في كسابه عن طريقة كبيرة المذكر التفسير يلي حديث في معه. هذا وفي القرآن والمثل ومع لا لا يمكنك التفسير والمثل هذا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 إيجاً هذا اقول أقول كذلك هذه المسألة يقول ان مالك وغير إنها منصوص على حرمتها في قوله سبحانه والذين هم بفروج يمحافظون إلا على أسواله أو ما ملكت إمامهم شيء ما ملكت إمامهم يعرف الجهاز في شام الصحابة أو المجاهدون هم يأخذون الأسرة رجال النساء الرجال الحديد والنساء ما يوزعنا على المجاهدين ويكعنا بملك الجاهدين بدون عقد ولا شيء استدريها ثم هي خلاص شاملهم اذا الرب العزة يأمر مجدين الصالحين بأن لا يتجدوا نطبعهم إلا في الفروج المحضور في الفروج الحلال. فروج الحلاة والذين هم لفروج يمحافظون يحتفظ فرزروا من هسرق الان وقال إلا إلا على أزواجهم أول ملكة الملكة فالباقي كله يجد حزنه عشبك اللوات الزنة كذلك الأسلحات المرأة الجديد المرأة أو الرجل الجديد الرجل داخل دي لله جديد المعنى ورأي نصر كذلك ايضا يحفظ مثبته من أن تراتها جديد لا يوجح يدها هذا ضيع على القدر وما حدد قدره يوجو يوم القيامه ساجي حبلا في دن تبذل و انا حمل يذول ولذلك علموا دين الاسلام ثم قد شد الحلماء على أنه في العادة السرية مدار عابدة تعود بالدار على الشخص الكلين وهي مويلة قد يصبح هذا وبعد عادة يلي يجيب بسرع جناية يوميكي وقد يصبح باعين فاعدين في الشهر وقد يصبح ايضا من الشر و ما يتصل به بسبب انهياره على اليوم وقدره ما دوله هذه فلان ما صاروا نزيل العديد ومصائب ومشاكل تترتب على عاتق العاده أولاً بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشيطان من استطاع ان تبداء يعني عنده القدره على الزواج هذا جاء ما في يوم من استطاع ان تبداء فليتزوج فانه يوحى الزواج ارد بالزوجه واحسن بالفخر ومن يستطيع انظروا بفهم ربطوه بالحبيل على ذلك الى بالعزاء جليله والجليل ومن من يستطيع فعليه بسطور فإنه لا نجال احنا عندنا جديد لكن عندنا جديد كم جديد وكطار أشياء اللي هو يخصير في هدوة تنفر في هدوة أو اذا اردت تسليمه فليحمله بهدف وان تتقع شهوه في الصحن عن مجلس من اللغه فكذلك سبحان الله اذا اردت تسليم وتدعيم ثوره الشهره التي تزورك الى الحرام دينه الجنه ودينه تتجدرات بسواه فانه له جدال يعني عندنا عندنا عندنا عندنا في نفس في شغل، يعني يعني المورات كبر يعني كل شيء هذا على على شاء الله الله الله تعالى يصدقنا إلا الله الله إن شاء الله حين إن شاء الله نتقال إلا الله طيب. ثم يقول الأغريكين أهالك رسل وفضل رسل النساء والحيوان المحرحة بالإسلام محرح الإسلام <تصحيح> هل والحيوان التصوير أو رسل الأخير رسل محرم الإسلام والحديث المعروف عن مشوريه هو حديث يقصد به صوره التمثال والدميه هذا القول الكريم يسال عن التصوير اهل التصوير حلال وحرام وخصوصا من رسم الرسم والرسم رسم النساء هذا قلمه دائم فتصور اخواني كلها حرام إلا في سبعه الضرورات هذا لك لتنهرت منه التعليم إمّا الثقيم والمسلحان الله حتى التعليم والغدع والأمة بفائدة فهذا الجود من يمّق يسير تلقّب لهم هو أجده جيك يسوني جيك يسوني كذا يسوني جيك يسوني جيك يسوني جيك كيك كيك, كيك, كيك. هذا جنين. إذا كان بغير هذا فنقصدكم لا بد أن الدنيا بقصدها وحظيفها نحضرها لله لا محمد رحمه الله تبطب كله يجب عليها ليس كذلك وإذا الطب ممكن أن نقتل الإنسان الذي تأخذ عضوه منه نبيعه لكل الوحيان يبقى هناك إشهار كل منه يعجبه ما يبطأ شيئا وما إذا الأخ الكريم كل تصاوح حرام سواء في أو رسمية أو كي كبير أو كيف نتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى وفيه بعض الحيوانات طويلة بذورها فقال بآيشة آمين عنك وعند كيامتي زون باسمه ومن صلى الله وهذا تسوي في سلحان قبل اشترفه وما لا تريده كان الرأس من الله سبحانه الله اشترينا اتيالا او اشترينا بعض الناس يعني الأوامي وما رأينا فيها سمجر تسويه حضرنا فيها كانوا يقول لنا فهل وما جماعة ربس الله سبحان الله قالوا وقد عدد عليه نماره يعني بسجاده. ورسول التطور يارفوز أدون الله لعن المصرر وقال لا يدخل الملايشة ليس في تصوير هذا ذا النقل ما فرقف الله على الإسلامات وما بين التصوير من تصوير هذه رسمية ها هل هي كبيرة هل لا مطلق التصوير ها هي وانا قلت لكم مرة قضية التصاوير هذه لايبة في الإساد في افساد الامم وافساد الشعوب دور بلد <تصوير> أقول لكم أقرأ أقرأ أقرأ هذه انتقادت المجهودة في العالم كله في الدار والخارج تصور تصور وتتبع كثم فيها تصور الخلاقة وهي تصوير الفاحشة وتبترسطها الوطيف ووطيف ووطيف وترسط إلى الخارج كده عائلة كي سالفة وما قبيلة سامي في ذايدانة. سالفة ولذلك الشعر الحبيب أغلق هذا الباب. نعم الضرورة بطاقة بطاقة بطاقة هي الواجبة سؤال في هذا أو المجرمين سبحان الله مجرمون صورهم يمكن عليه عليهم ونبيط عليهم ونطعن فتقصد اذا كانت ان تفا اذا اترجع على المذبه فقد لا ينفع هي قاعده الفقهيه اذا تعارضت حججه او يقدم ايه يقدم اصلا ما لا يقدم ارجحهما والا تصرفي سلاه خربي مصلحة ولي. من ساندت متجر أصحاب الحمارين، المخماراء يعذب يجرح ولن، ولكن هذه مصنعات لا مصنع، إذا كان من الزجاج إذا لا بد وحسب زين لا مصنع إنما قد أترأوا كذلك إذا لا بد إلى تعارض المصنع ومسته وقدمين هذه حالة صحيحة نقدم الأزهار سؤال ثاني. يقول أو ثالث يقول سيدة تسأل ما يجب أن تفعل من عادة ما يجب أن تفعل من عادة أيام أنها تحويض لمدة ستة أيام وهذه المرة أي في هذا الشهر خاصة حاضة عشر أيام هل تحسب أو هل تحسب فعادت لها عملا يا أمت الله المرأة بين أمرين إذنين إما أنها زادت عهدها عادة أو ما عندها عادة هذه موضوعها في عند عادة عند عادة. عادة ستة أيام. هذه المرة تلت العادة وزادت المدة لا يحلو إما انها تميل جن الحيض من دن التجاه اولات ميل هيك ميل وان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دم حيد دم اسود يعرف، وفي روايه يعرف يعني يدل على هذا ان يعرف باللون او بالصفه قال الله فإذا يث عملك على هذا التمييز إذا ظهر لهم من الحيب فالحضر للحيب وإذا لم يدعون من الحيض خلاص كانت بها بطريقة إذا الجميع وكانت الآدم عليها ستة أيام وعالي المرضى جادت وعمرنا زاد على أسرة أيام نقول لا يتعلم بها الشيء عندما كان قبل عادتها المستمرة ما زاد نعتبره زي ما عند ومن الأفضل أنا أقول من الأفضل يقول الحمد لله عندنا طريقة عندنا من من يسجِد هلا هلا عندنا من الحيد أو لا ما جاء سبحان الله قصة قص طريفة في, في أحوالها سبحان الله بغضب ولا سبحان الله أمور حالات عليهم الجسم تغير أو مواد الأقراط سبحان الله تقول شرد بعض الأقراط وتغير في العادة عاملها. هذا هو قبل البياني الخبير قبل البياني المساله سؤال أخير إن شاء الله يقول أتلو من الشيخ أن يصنص لي هذه الرؤيا رأيت في المعيان أنني دخلت على جماعة نساء كان معهم فقيم يعطب خطبة الجمعة فعندما دخلت انتجمد الصمت يعني هل المرأة مما والكتبع منه منه, منه إعجاب القطيع فبدأ يسألني في بعض الآيات وأنا أجيبه هو يبدأ الآية وأنا أكمله ومن الآيات التي قرى لي فأما إن جاء من أصحاب الهنين لأكم أول وقال لي تصور الان أن كي زوجة لواحدين بل أصحاب الهنين أقول أولاً أن لذاء تسر المرائمين <تصفيق> لذلك لقد قلت ودن أمسى الله و اما أحد الحاضرين ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، في الرؤيا، فلَرَبَّكَ الرسول مفسراً وعدها، فكان أبو بكر جالساً، فقال يا رسول الله، اتركني أفسر له هذه الرؤيا. لن يحاول امتحانها الا من شيخه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسمي يجوز ان بحضور الشيخ ليه حتى يصحح له قراءته فقال يرضى الله تبارك اسمه فقال ابو الحسن يوسف لما اتمم قال يا يا الله يا رسول الله ما ندر أصدت أن قال أصدت البعض وأصدأت البعض هذا افضل الناس بعد رسول الله وأبو جن صديق أصاد البعض وأخطأ البعض إذا ماذا نقول نحن سوف أختيه في الشرط <تصفيق> وعلى كلها هذه اقول بشاره هذه الصبر سبحان الله لأن هذا الورع الذي كان فيه علامه وقرع هذه الها فاما من كان في حبل دين فسلام له في حبل دين وامن من ذنب دين من. من. كيف قصص خالدها في زوجة لأحد وجه لي اصحاب هذه بشاره ولكن بشان يقلوني تشرد ولا تغرد عندي استمتار الكره واضح اني أجلني. أنا انا مع الشاذ غير انا بجنه الزندوق لا لا تغرد بل ينبغي ان تجتهدي اكثر وان تحتاري اكثر وان تستطيعي اكثر حتى يسلك الله تعالى عنهما فاعلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وترضى برسول الله الى ان تستغفرك ورسولك سبحان ربك رزاجه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين